أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى أَمْ تَكُونُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كَانُوا هُودًا أَوْ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ ممن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنْ الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَنَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ